وما أكثر جوده وأكرمه وأعز سلطانه وأقدمه وما أعظم لطفه وأرحماه سبحانه من إله حليم ما أعظمه صدق الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنفى وأنه هو رب الشعرى له الحمد في الآخرة والأولى وله الحمد ما أعطى وما أهدى وهو الذي أخرج المرعى وله المآل وإليه المنتهى وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى لهم ما يشاء فيها خالدين وعد الله ومن أصدق من الله وأوفى لهم فيها من الحور عين مصفى لا يكدر ساكنها ولا يشقى ويشرب من حوض النبي ويهنى هذا جزاء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 وبهان القلاه وبهان القلاه وبهان القلاه وبهان والي صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل تنزه مولانا عن النفس والعلل.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 خَلَقَ كُلَّ شَيْن بِحِكْمَتِهِ وَعَدَلٍ صدق الله لواحد الأحاد الفرد الصماد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحاد صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد لا إله معه ولا يشركه أحاد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 تبد الدنيا ومتاعنا الله نبي اسماءنا وادي صارنا وقواتنا ابد ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا بل لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين الله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 اللهم قد حضرنا ختم كتابك وانا ونحن ضاياك ببابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك الى هنا انطرطنا فمن الذي يؤوينا وان بعدنا فمن الذي يقربنا الى هنا ذنوبنا اليك صار ك بنا نازلة يا رب الأرباب يا ملك الملوك اللهم هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذا البكاء. وهذا لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من صام وقرأ القرآن فارتقى به القرآن في اعلى الجنان ولا تجعلنا من قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين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 اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا من النار اللهم اكتبنا في العلي فاتنا كتابنا باليمين يا رب العالمين اللهم اظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باق الا وجهك وَسْقِنَا مِنْ حَوْضِ نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيئَةً مَرِيئَةً لا نضمع بعدها أبداً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 اللهم أخرج الدعاة من سجون الطغاة والفراعلة يا رب العالمين اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وذنب مغفور وعمل متقبل مضرور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرّجته ولا كربًا إلا نفّسته ولا دينًا إلا قضيته ولا ضالًا إلا هديته ولا شابًا إلا أصلحته ولا مبتلن إلا عافيته لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الرباء يا رب العالمين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 يوم يراك كل إنسان منا عمله أمامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن ينادى في الآخرة كلوا واشربوا هنيا بما في الأيام الخالية ولا تجعلنا ممن ينادى فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا يوم وداع رمضان وأنت رب رمضان ورب الشهور كلها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن قبلته في الجنان وعتقته من النيران يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء